هذا أيها الأخوة هو الشريط الرابع عشر من تفسير سورة آل عمران وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح وإن لم يرد لي ولداً لم يأتي ولو تزوجت هل يقول هذا عاقل لا ما يقول يقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح تزوج يأتيك الولد وهكذا الدعاء إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب وزوال المكروم وهذا أمر معلوم ويكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك قد قدره مقرونا بإيش ها؟ بهذا السبب في الدعاء فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل. لكن أنت لا تدري أنت, لا أنت عليك فعل السبب عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء وما وراء ذلك فليس إليك وهكذا جميع المقدورات كلها يرد عليها هذا الإرادة ولكن يجاب بهذا الجواب بأن الله قدر هذه الأشياء مقرونة بأسبابها مقرونة بأسبابها ثم إننا نقول إن الدعاء نفسه عبادة نفس الدعاء عبادة إذا رفعت يديك إلى ربك يا رب هذا ذل وخضوع لله عز وجل وهو من أجل العبادات فالدعاء نفسه عبادة سواء نجبت أم لم تجب فلماذا لا تكثر من الدعاء كذا ها وما قلت أن الدعاء في ذاتك نعم الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ولو لم ويكثر من الدعاء طيب قال إن ربي سمع إنك سميع الدعاء ثم قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرار من فوائد هذه الفئات الكريمة إثبات الملائكة وقد سبق عن قريب شيء من أكلم عليه وأنهم عالم غيب مخلوقون من نور خلقهم الله عز وجل لما عده لما عدهم له فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل كان يسبحون الليل والنهار لا يفترقون وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أطت السماء وحق لها أن تأط الأطيط ما يسمعوا من صرير الرحل على البعير المحمل حملا ثقيلا. لكن أظنكم أنتم ما عرفتم هذا نعم معروف؟ الحمد لله طيب ما من موضي أربع أصابع ما, ما تعرفوا يا أحمد أخرج الصحراء عند البادئ إن شاء الله يومين ثلاثة ما في باعة طيب لا على الله يستنى إن شاء الله يوم من اليوم تعرف الصريق. وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكر أو سعر ففي هذه الآية نادته الملائكة أتبات الملائكة ما حكم إنكار الملائكة؟ حكم الكفر لأنه تكذيب للقرآن طيب لو قال قائل أنا لا أوكرهم وأقول في ملائكة لكن الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر فأجعلهم معاني معانيا لا دوات نقول وهذا أيضا إنكاروا لهم إنكاروا لهم لأن الله قال جاعل الملائكة رسلاً ألي أجنها كيف تكون قوة ولأجنع مثنى وثلاثة ورباع. طيب ومن فائد الله الكريم أن الملائكة تتكلم بصوت مسمو في قوله فنادت الملائكة ومن فائدها جواز تكليم مصلي يقوله نادته وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة لكن المكلم وهو يصلي نعم لا يخاطب الآخر لكن يفهم ما يقول ويجيبه بالإشارة يجيبه بالإشارة لكن هل هذا على إطلاقه بالنسبة لجواز الصلاة على الكلام مع المصلي أو المصلي الجواب هذا الأفضل تركه إلا لحاجة أفضل تركه إلا لحاجة وذلك لأنك إذا كلمته يصلي فإنك تشوش عليه وربما ينسى ويخاطب كما يقع هذا كثيرا من فوائد الآيات الكريمة تبشير الإنسان مشروعية تبشير الإنسان بما يصبح لقوله تعالى إن الله يبشرك بيحيك وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه في نوعه وجنسه ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وبإسحاق إسماعيل قال الله به فبشرناه بغلام حليم وإسحاق فبشرناه بغلام عليم طيب وهل من البشارة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم أو هذا من باب التحدث بنعمة الله ها هذا هو الأصل الثاني أنه من باب التحدث بنعمة الله هو الأصل نعم ومن فوائد الآيات الكريمة أن ها نعم نعم البشارة بالجنس أن الإنسان يبشر بأي خير كان بأي, بأي شيء كان جاءت به السنة من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجتنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه فإن هذا يدل على إدخال السرور على المسلم وهو كذلك سواء كان ببشارة أو بغيرها نعم قال إن الله يبشرنا، يبشرك بياحى مصدقا بكلمة من الله لاخر. استفادة من هذا أيضا جواز تقديم التسمية على اليوم السابق. وهو كذلك أنه يجوز أن يسمي الإنسان مولوده من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابق. وهذا إذا كان اسم مهيّع أما إذا كان غير مهيئ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابق طيب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق المرسلين لقوله مصدقا بكلمة من الله فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على إحدى، ولا شك أن من صدق من قامت القراء من قامت البينات على صدقه، فإنه محمود. حتى في الأمور الدنيوية، إذا صدقت من قامت البيينات على صدقه، فهذا لا شك أنه خير، وعمّا إذا صدقت من لم تقم البين على صدقه، فهذا استعجال. وأما إذا صدقت من قامت البيينة على كذب، فهذا خبال خبال أن تصدق من قامت البينة على كذب، فالحواء ثلاثة من قامت البينة على كذب، فتصدقه خبال وسفههم في العقل وضلال في الدين ومن قامت البيينة على صدقه، فتصدقه كمال يحمد الإنسان عليه. ومن لم تقم البين على صدقه ولا كذبه فتصديقه استعجال ليش؟ لأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتأنى الإنسان فيه ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لم يقل عز وجل ردوا ولا قبلوا نتبين حتى ننظر لأنه قد يكون صادقا نعم من فوائد الآيات الكريمة أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا وذلك لأنه أحد الأنبياء والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق ومن فوائدها أيضا أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالسيادة فإنه بالإضافة إلى ذلك كان ممنوعا من سوء الأخلاق بقوله وحصوراً فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن ها؟ نعم. عن مساوي الأخلاق، ومن فوائدها أيضا أن يحيى من الأنبياء قالوا نبيا وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول. قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. مش بعده؟ وأوحينا إلى إبراهيم إلى أخه، وقالت تعالى ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك، وما قصهم الله عرنا يقصهم بالألف النبوة في الأكثر، فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول، فهو رسول نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء من الصالحين بل هم أعلى في أعلى مراتب الصلاح فإن مراتب الصلاح أربع النبوة والصديقية والشهادة والصلاح هذا إذا ذكرت جميعاً صارت مراتب وإن لم تذكر جميعاً صارت صار الصلاح عاماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك عباد الله الصالحين فقد فقسّلتم على كل عبد صالح في السماء والأرض قال ربي أن يكون الولاء إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه لأن زكريا عليه الصلاة والسلام ما شك في خبر الله لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين لأن خبر الله لا شك أنه برهان لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين فهنا سأل أن يكون لغلام وقد بلغ الكبر يعني تعجبا من قدرة الله عز وجل فأن يكون له غلام وقد مس وقد بلغهم الكبر لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ الكبر يقل إنجابه وربما عدم بالكلية والعقر إلى النساء أقرب منه إلى الرجال ولهذا تكون مرأة عاقرا قبل أن يكون الرجل عاقرا ومن فائد الآية الكريمة نقول أن الإنسان يملك ولده ه؟ اللام تأمل أو نقول اللام لا تتعين للملك لا تتعين اللام لا تتعين للملك قد تكون للاختصاص لأن الإنسان لا يملك ولده كما يملك عبده لو أراد أن يبيع ولده ما صح وعما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فالمراد بذلك المنافع أو أن المراد بذلك المبالغة لأن هذا الرجل لما جاء يشكو يشك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه اجتاح ماله يعني أخذه قال له أنت ومالك لأبيك فيكون هذا إما من باب المبالغة أو أن منافعك لأبيك كما أن مالك لأبيك ومن فوائد الآيات الكريمة جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان للقذح والعيق من قوله أمرأة عقل لأنك لو وصفت المرأة بأنها عاقلة لكرهت قل لسرت كرهت معلوم لو تقول لها أنت زل... لك... لك أربعين سنة ربط سنة. نعم كيف عدت تقول أنت عاقلة لكن إذا كان المراد بيان الأمر على وجهه دون العيب والقدح فإن هذا لا بأس به ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فلا يضع العصاء عن عاتقه لكن هذا من باب المشورة ولكن لا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيب الرجل بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان معه على بصيرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات فعل الله لقوله كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به والمتعديه إلى غيره أفعال الله الاختيارية يعني التي تقع باختياره ولا شيء يقع من فعل الله باختياره لكن منها شيء متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح وأشياء متعلقة في غيره مثل الخلق فإن الخلق يتعدى إلى الغير فآهل يثبتون النوعين يثبتون النوعين الفعل الخاص به عز وجل الذي لا يتعدى إلى غيره والفعل الذي يتعداه إلى غيره ويقولون بلا شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل غالب الأشاعرة إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم يقولون إن الله ليس له أفعال اختيارية لا يستوي ولا ينزل ولا يجي ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره إلى, إلى آخر ما يقولون في نفي الأفعال الاختيارية علتهم أوها من أي علة كانت العلة قالوا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث والله عز وجل أزلي أزلي أبدي فيقال لهم أولا من قال لكم هذا إن الحوادث لا تكون إلا بحادث من قال هذا عندكم بذلك وحي؟ أو مجرد قياس عقلي فاسد ذكرتموه الحقيقة أن هذا قياس عقلي فاسد فإن الحوادث لا يلزم أن لا تقوم إلا بحادث لأنه من المعلوم أن المحدث سابق على الحدث وإذا كان المحدث سابق على الحدث لم يلزم أن يكون المحدث حادثا أنت الآن تأكل الغد اليوم والغد اليوم بالنسبة لك حادث متى؟ وقت حدوثه، وأنت موجود من قبل، وأنت موجود من قبل وأنت موجود من قبل فالرب عز وجل يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل إيش؟ لم يزل موجودا لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يفعل أي فعل معطل عن الأفعال وهذا عيب ولا كمال، كماد عيب لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس، وليس يعتري الله عز وجل من إثبات الفعل في حقه أي نقص من من وجود بأي بأي وجه من الوجود، ووالآيات والآيات كثيرة في إثبات الفعل الله، كذلك الله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء. والنصوص في هذا كثير ولله الحمد وأهل السنة وجماعة من به ومن فوائد الآيات الكريمة إطلاع الجمع الجمع على الواحد عما صح قول قال كذلك الله يفعل ما شاء من القائل الله إن كان هو الله فلا فهذه الفائدة لاغية وإن كانت الملائكة فهذه الآية تدل على أن القائل واحد وأن قوله إذ قالت الملائكة فنادت الملائكة يعني واحدا منهم وقد سبق في التفسير الخلاف الخلاف في ذلك ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل لقولي أحمد إيش ما يبي وين ما يشاء صح ولكن كل كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو يا أحمد كل شيء قيل الله بالمشيئة فهو سبحان الله نعم خال مقرون بالحكمة ما دليلك على هذا؟ قال <تصفيق> تعالى وما تشاءون إلا إن <بحكمة> <نعم> يشاء الله إن الله كان عليما حكيمًا نعم فقال إن لا يشاء الله إن الله كان عليما حكيمًا فدل على أنه لا أشاء إلا ما تقضيه الحكمة نعم وهو كذلك إذا قال قائل يشكل على هذا أن الله قد شاء الخير والشر فما الحكم من الشر تأملوها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى لأن كان غانم يشير بيده لا انت تلاقي. نعم إيه؟ نعم إيه نعم فيه يقول فيها فائدة سرعه وإجابة الله تعالى الدعاء نعم لقوله فنادته فإن الفائده دل على الترتيب والتعقيب وعند محمد الواصل فائدة ما هي قول تعالى مصدقا الجواز الواحد على الكلام يحيى عليه والسلام ليس ما مصدق ما هي الكلمه التي صدق بها يحيى نعم ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى التي صدق بها نعم ما هي قصة عيسى؟ ما هي الكلمة اللي عيسى؟ في جمال. صحيح. عرفت يقول إن هي قوله تعالى في عيسى كن. لكن إطلاق الكلمة على الكلام هو, هو الأصل في اللغة العربية. هو الأصل في اللغة العربية أن الكلمة يراد بها الكلام. عرفتم يا جماعة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة كم قال من كلمه هو أربع كلمات أربع جمل أيضا هو قائلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصتق كلمة قالها الشاعر كلمة يبيت ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ ألا كل شيء ما خلى باطل؟ كلمة ولا كلمات؟ كلمات؟ فقوله مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يأم يعني باستلاح النحوين لا بمقتضى اللغة العربية اللغة العربية لا تطلق كلمة إلا على الكلام المفيد. لكن النحويون رحمهم الله أطلقوا الكلمة على القول المفرد. القول المفرد نعم. شافد. شافد. آه... في بعضهم يقول إن من يأكل الربا أنه لا يدعو الله، أنه لا فائدة من دعاء، أنه لو دعا لن يجاب له لوجود المال. إيه. والله مشكل كان كبير. أقول هذا مشكل بقى. يعني مشكل حقيقة. هذا مشكل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد ولم يقل إنه مؤكد قال أنا يستجاب لذلك يعني سبب الإجابة ليس معناه قطعا لا يجاب ولكن الذي يأكل الرباء يقول هل تحب أن الله يقول لك يقول نعم يقول نعم لكن من أبداعي والله ما يجيبني يقول اترك الرباء اترك الرباء مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاصي بسفره سفره إذا اضطر إلى الميتة إما أن يأكل منها أو يموت ولكن يأكل منها ولكن الله ما أحل الميتة للمضطر هم يقول لا يمكن ولا تحل له يموت قال يموت لكن هنا شيء قبل الموت يقدر وهو أن يتوب نقول توب وكل توب وكل نعم إذا كنت قاطع تذكره تروح لبلد تبشر فيه ألغ التذكر وكل يصلي ركعتين الربعية ولا ما يصلي ما, ما يصلي ركعتين الربعية في خلاف على كل حال الالقاليين بينه لا جوز قال وش سوي يا جماعة نمسافر نقول جوب وصلي ركعتين كاد يهلك من العطش في رمضان وهم مسافر وقال هل أفطر؟ ماذا نقول له؟ لا تفطر قال جماعة نمت منظمه نقول مت وش الطريق؟ نقول توب واشرة نعم نقول توب وادع الله وعلى الناس حسن الله إليهم إذا دخل المسجد والناس يتسلمون في المسجد يسلم عليهم علماً كثيراً الناس يتخفى عليها باسمه غد الإشعار وبعض الناس إذا دخل على مكان خارج غرفة وماشى بعد ذلك ما في أحد سلم وقعنا وسلم على الملايين كلهما لا أصله لكن السلام على المصلي لا أبعث به أحياناً لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنهاء لكن الناس لا يعرفون على كل حال احيانا لا اجعل دائما وان قالت الملائكه يوم امرهم ربهم ان الله صفاك وطهرك وكتبك على نساء العالمين يا نرجو ذلك من أنباء عيب الوحيء إليك وما كنت لديهم إذ ينقون أقلامهم إذ ينقون أقلامهم أيوم يأخذ ربيهم وما كنت لديهم إذ يختصمون بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن بقي علينا فوائد من <ها>, إينهم ها يس paths المشيئة لله في قوله كذلك يا الله ما شاء وبيجنا أن المشيئة المطلقة مقيدة بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيم ليس مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرنة بالحكمة وذكرنا أنه يستفار من العموم ما يشاء الشمول للخير والشر ولكن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وله هذا جاء في الثنائي على الله بيده الخير ولم يقل والشر لأن الشر لا ينسب إليه وإنما الشر في المفعولات البائنة منه أما فعله نفسه أما فعله نفسه يعني نفس الفعل فليس فيه شر لأن الله لا يفعل شيئا فيه شر إلا لخير إلا لخير فمثل الشر يشاءه الله عز وجل ومشيئته له ليست شراً بل هي خير لوجوه متعددة الأول أنه لا يمكن أن يتبين الخير إلا إذا وجد الشر إذ لا تتبين الأشياء إلا بضده، ولو كانت كل مفعولات الله خيراً ما عرف الشر ولا وجد الشر أصلا فلا يتبين الخير وخيريته إلا بوجود ما يقابله وهو الشر هذه من الحكمة ومن الحكمة أيضاً أن ابتلاء الناس وامتحانهم فإن الطريق لو كان كله خيراً ما حصل في ذلك ابتلاء وامتحان إنما يكون الابتلاء والامتحان إذا وجد طريقان أحدهما خير وقيل للناس أسلكوه والثاني شر وقيل للناس لا تسلكوه تبين بذلك الصادق من الكاذب ولا يمكن امتحان إلا بذلك ومنها من الحكم في إيجاد الشر أنه لا يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضلت به هذه الأمة إلا بوجود الشر حتى يؤمر بالخير الذي يقابله وينهى عن الشر الذي هو مفسده لو كانت كل الأمور خيرا ومعروفا لم يكن هناك أمر بمعروف نهى ممكن لأن الإنسان لا سبيل له إلا هذا المعروف الخير فلا يمكن أن يؤمر بشيء لا سبيل له إليه لا سبيل له إلا هو ومن الحكم أيضا إقامة الجهاد في سبيل الله فإنه لولا الخير والشر ما قام الجهاد في سبيل الله إذ, نحن إذ أن الجهاد صراع بين أولياء الله القائمين بالخير وأعداء الله القائمين بالشر ولولا هذا ما حصل الجهاد في سبيل الله ومن الحكم في ذلك بيان قدرة الله عز وجل بخلق الأشياء المتضادة. فإن خلق الأشياء المتضادة لا شك أن فيه دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا ولولا هذه المتضادات خلقها وإيجادها لكان ل كانت القدرة لا يتبين كمالها أو لم يتبين كمال القدرة لأن خلق الشيء مع ضده أبلغ في القدرة من خلق الشيء الذي لا ضد له ومن حكم الشر أخاء إيجاد الشر أنه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه حافظ إلى لجوء إنسان إلى ربه وكثيراً ما يحمل الناس على اللجوء إلى الله والأوراق والاحترازات وجود الشر ولولا وجود الشر ما لجأ الناس إلى الله لأنهم في خير ومنها أي من حكم إيجاد الشر أن الإنسان يعرف به قدر نعمة الله عليه حيث يجد أناساً كثيرين من أهل الشر والفساد وقد من الله عليه هو بالخير والصلاح والإصلاح فيعرف بذلك قدر نعمة الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من بها عليه بمحبة الخير والسعي فيه ثم يحمد الله مرة ثانية النجاه من الشر والفساد وأهله والنجاة من الشر والفساد وأهله لا شك أنه نعمة عظيمة فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ومن الحكمة في خلق الشر إظهار ضعف الإنسان وعجزه أمام قوى الشر فإن الإنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة بعوضة من أوهن المخلوقات تمنعه من النوم وإذا كان شاباً ثقيل النوم منعته من لذة النوم يمكن نعم لكن يتحقرص تقرص مرة مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه فتحرمه من لذيذ النوم وهماهي شيء ضعيف بعوضة بعوضة فيعرف الإنسان بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف أمام قوى الشر حتى لا يتكبر ويتعاظم ولهذا ذكر أن ملكا من الملوك لجبابعه كان يتحدث مع قومه ويسخر ويقول ما الحكمة من خلق الذباب الذباب يحمل الجراثيم ويحمل الأمراض ما أشبه ذلك فما الحكمة فقال آحد الحاضرين الحكمة منه أن يذل أو أن يرغم أنوف الجبابرة مثلك نعم لأن هذا الذباب المهين يقع على أنف هذا الرجل الجبار الذي لا يدخل البشر إليه إلا باستئذان وله حاجب من وراء حاجب وهذا الذباب المهين يأتي ويقع على أنفه وربما يصيبه بعذرة أيضا نعم إذا جاءه وهو نائم وكان ثقيل النوم يمكن الذباب يكيف عليه على كل حال هذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق, في خلق الشر وهناك حكم ربما تظهر للمتأمل أو ربما يظهر للمتأمل منها شيء كثير وبهذا نعرف كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته ومن عرف الله ازداد في عبادته كما قيل من كان بالله أعرف كان بمنه أخوف وله أطوع نعم قال كذلك رفل ما شاء ثم قال عز وجل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا تكلم... نعم من فوائد هذه الآية جواز البحث عما يزيد به الإيمان وإن كان الإيمان موجودا بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بخوارق العادات فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا لكن في باب التسبيح ينطلق لسانه هذا من آيات الله ولهذا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزه ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له فهي قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به والآية كانت على العكس كانت إعدام موجود وهو إيش الكلام كان قادم على الكلام فمنع من الكلام كان في الأول كبير السن وامرأته عاقر فوجد له الولد فالآية وما كانت آية الله بينهما إيش تضاد هذا وجود وهذا عدم ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشارة تقوم مقام العبارة من أين تاخذها الاخ اللي وراء أنت اي انت وش اسمك يلا عبد الرحمن كيف هي منين تاخذها الله يطول منافسنا يا رمض وش ما هي الفائده اللي قلنا اللي ها لا انتبه ياخ الإنسان مو هو إلى جلس في الحلقة هكذا تلفت نعم الإشارة تقوم مقام أن الإشارة تقوم مقام العبارة لقولها لا تكلم الناس إلا رمزا وهذه الفائدة مبنية على إيش لا إي لك مبنية على أي شيء من بالنسبة للتفسير الآية لا. نعم أحمد. نعم. مبنية على أن الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام. وفائدة أخرى أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير. من أين تأخذ؟ نعم. من أين تؤخذ قبل وبعدين نشوف وجه الوجه المأخد نعم فلا يكون كلام لكنه يقوم مقامه عند عند العجز عنه طيب وكله وكل الأمرين حق فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العجز وذكرنا في التفسير أمثلة لمفارقة الإشارة للكلام وأمثلة لموافقة الإشارة للكلام. أتسعدونها الآن؟ مثال بندر ل لموافقة لمفارقة الإشارة للكلام. نعم. يعني أنها ليست كلام. نعم. كما لو في الصلاة. فعند الإشارة لا تبطل الصلاة والكلام يبطلها طيب مثال مقبل أي مثال لقيام الإشارة مقام الكلام لما عرضوا بقذفها فيها أشارت إليه وغير نعم للملك نعم عندما ما اشارت اليهودي اشارت حين ذكر اسمه حين ذكر اسمه نعم بعضهم بعضهم قالوا نعم وحين أشار رسول عليه نعم طيب إذا نقول الآية على الوجهين تدل على أن الإشارة تقوم قام عبارة مطلقاً أو عند الحاجة إليها ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله من قوله لما منع من الكلام مع الناس وصال لا يكلمهم إلا رمزا ومعلوم أن الإنسان الذي أن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا رمزا سوف لا يكون حريصا على مكالمتهم لعله يتعب ويتعب أمره الله قال سبح وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار ومن فوائدها فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين العشي أخر النهار والبكار أول نهار ومنه قوله تعالى بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إلا ما ورد النص بإفراده أحده عن الآخر يعني قل أذكر ربك وسبك ولكن الذكر قال كثيراً والتصبيح قال بالعشي والإبكار فهل نقول إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار أو نقول إنه متقيد لكن يكثر منه يحتمل هذا وهذا لكن الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصية وقال تعالى في وصف أهل الصلاح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة وهو أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيه من النقائص. ثم قال تعالى وإذ قالت الملائكة مبتدر سلوم، ها، ده. هذا مبتدر سلوم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الواب حرف عطف وإذ نقول فيها ما, ما سبق مثل ما قلنا فيما سبق في قوله إذ قال إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت امرأة عمران نقول فيها مثل ما قلنا في إذ قالت امرأة عمران يعني أنها منصوبة بفعل محذوب تقديره اذكر وتضمين جملة لهذا يدل على العناية بها وأنه ينبغي إشهارها وإظهارها حتى تتبين وتتضع للناس وإنما ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا وعيسى في مباعي في أول هذه السورة لأنها نزلت في وفق نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من النصارى، فأراد الله أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم قصة المسيح ومن حوله كاملة حتى يتبين له الأمر تماما فإذا احتاج إلى محاجة، فإذا احتاج إلى محاجة النصارى وإذا عنده علم قريب منها، من محاجة، من مما عندهم، وإذا قالت الملائكة. يا مريم إن الله استظهر الملائكة المراد بهم الجنس إذ ليس المراد كل الملائكة بل واحد منهم وهو في الغالب جبريل يا مريم إن الله استطفاك وطهرك ونداؤها باسمها العلم نوع من التكريم إذ لم يقل يا هذه بسم الإشارة بل أتابس باسمها العلم تكريما لها إن الله اصطفاك أي اختارك وذلك لأن اصطفا أصلها اصتفا اتاء لكن لعلة تصريفية غلبت التاء ضاء وهي مأخوذة من الصفوة يعني جعلك من صفوة الخلق واستفاؤه وتعالى من عدة وجوه الوجه الأول أنها أنه تقبلها بقبول الحسن حين قالت أمها إني نذرت لك ما في بطن محرر مع أن المعروف عندهم أنه لا يختم المساجد إلا الرجاء لكن هي قبلت ومنها من استفائه لها أنه أنبتها نبات حسن وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين وأنهما تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية ومن استفائه لها أيضا أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء حتى تتربى ببيت, ببيت نبوة وقول طهرك من أي شيء هل هو من الأرجاس الحسية أو من الأرجاس المعنوية الظاهر الثاني وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيط كغيرها من النساء لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية فبرأها الله تعالى مما رماها به اليهود وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت دائما في عبادة الله سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله ثم قال واصطفاك على نساء العالمين الواب حرف عطف واصطفاك على نساء العالمين أي أي من يزك من بينهن فالاستفاء الأول استفاء عام وهذا استفاء خاص بالنساء استفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء الكمة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم عليه الصلاة والسلام خير نساء البشر هي وخديجة أنت هويلد وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فهي من النساء الكمة رضي الله عنها ولهذا قال صفاكي على نساء العالمين وهل المراد نساء العالمين في زمنها؟ لأن النساء التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهن في أمة هي خير الأمة أو المراد العموم في في قول العلماء منهم من قال إنه خاص بنساء زمانه. كما ذكر الله عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين ومع ذلك هذه فهذه الأمة أفضل منها يا بني إسرائيل اذكروني الماتلة التي أنعنت عليكم وعني فضلتكم على العالمين ومن المعلوم أنه ليس أفضل من هذه الأمة لقوله تعالى كنتم خير أمة أخجز الناس ثم قال نعم <تصفيق> يا شيخ هذا الكلام هذا نعم قال الرسول افضل عائشه على النساء ما يعني مريم وبايض والله بعض العلماء اخذ من هذا انها افضل من الثلاث التي معه <تصفيق> اللي قال فضل عائشه على النساء بعد ان ذكر فضل هؤلاء ثلاث وبعضهم قال ان المراد على النساء سوىهن على النساء سوىهن والله اعلم بمراد الرسول <تصفيق> <تصفيق> هي ما ذكرت معهم ما ذكرت معهم؟ طبعاً. طبعاً لا ثلاثة ثلاثة نعم أينه؟ ما يعني في احتمال أنه أنواع رسول الله أفراده هادس سيكون أفضل من أكمل منهن وفي احتمال أنها أفضل من النساء التي سواها أولئك الثلاث والله عالم بمراد رسول ما عند في نعم عبد الله إن على على على نسأل حتى نسأل هذه هي أفضل منهم وإن شاركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم نعم هي هند اسم مريم على على السلام يمدك فطران سواء أحد اسمه أخذ من فوائد وصلنا فوائد يعني نعم إيش؟ نعم. هذا السبب ونص على التطهير لدفع ما قاله اليهود في أنها كانت فريضة. نعم. الحمد الأخ عليه السلام. حينما سأل عليها السلام. من علي؟ عليه مريم. عليه السلام. علي ما فيها معنى؟ السلام علينا وعلى الله الصالحين. لكن Hiten ei voivat minulle gutt filtRAa hocamada vie разные Mutta Principal Michael RHAA, asia onnys flatsen, koska tietommena ihopi�� että Hän وهذا كتحدث عن شخص غائب شخص هذا لا. على كل عام. نعم. لا لأن الله يذكر القصص أحيانا للعبرة فقط حتى لا يكون الإنسان مهتم ب على أشخاص. فالعبرة العبرة بالمعاني القصة من أجله أما يكون فلان وفلان ماهم. حتى لو عرفت الآن أن الرجل هذا اسمه فلان تستفيد فائده كثيرة السنع عليه مثل مريم السنع عليه يكفي قال رجل مؤمن من آل فرعون أنه من آل فرعون يكفي أنه آمن وهو من آل فرعون أما هذا الخطاب يعني أنا لو قلت لك يا رجل أو قلت يا عبد الرحمن أي هنا أبلغ الإكرار أو قلت يا هذا الخطاب غير مثله تتحدث عن شخص الخطاب ليسك تتحدث عن شخص الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا في على التفقيم والتكريم نعم نعم يقول في بعض الأحيان يقول أذكر اسم ربه وأحيانًا يقول أذكر ربك فما كيف يعني نقول الجواب أنه أن المعنى واحد وأن المراد بإذكر اسم ربك يعني أذكر ربك باسمه أذكر ربك باسم وأما من قال أن اسم زائد فهذا قول متاعي وأن معنى وأنا أذكر, وأن أذكر مربك يعني أذكر ربك هذا قول لا صحة له ولكن معنى اذكر ربك باسمه لأن هذا هو التي مبيت ذكر نعم حبوب في الدنيا وراء لا هذيك سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء أهل الجنة لكنه هنا خير نعم كيف أيه. إيه بو... وبعدين يا مريم قُرِّنِ رَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الرَّكَعِينِ ذَلِكَ نِعْمَةٌ بَعِيدٌ وَحِينِ إِلَيْهِ وَمَا كُنْتَ لَدِيَهُمْ إِذْ يُنْقُونَ أَقْلَامَهُمْ إِذْ يُنْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَقْتُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدِيَهُمْ إذ في مقالة الملائكة يا مريم إن الله يبشر يا مريم إن الله يا مريم إن الله يبشرك بكرمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجهان في الدنيا أعوذ ابن من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين ذكرنا أن الاستفامانة الاختيار وهو معقود من الصفوة وصفوة كل شيء خلاصته وطهرك ظاهرا وباطنا من العيوب الظاهرة ومن العيوب الباطن ومن الأخلاق السافلة فهي مطهرة ظاهرا وباطنا ونص الله تعالى على ذلك دفعا لقول اليهودي قاتلهم الله ولعنه إنها كانت بغيا وإن عيسى عليه الصلاة والسلام كان ولد زنة وقال اصطفاك على نساء العالمين قلنا أن المراد بذلك نساء عالم زمانه على أنها هي وخديجة بنت خويل وآسيا امرأة فرعون هؤلاء الثلاث كملة من النساء وفضل عائش على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقول على نساء العالمين العالمين هم كل من سوى الله في الأصل كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين فالرب والمرغوب لا يوجد سواهما، وعليه فالعالم كل من سوى الله هذا في الأصل، وسمي عالما لأنه عالم على خالقه عز وجل، فإنما في هذا المخلوقات ما في هذه المخلوقات من الآيات الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعلى كل ما تتضمنه هذه المخلوقات عالم واضح على ما تتضمنه هذه المخلوقات من الصفات الكاملة يا مريم أقنطي لربك واستدي واركعي مع الراكين هذا من خطاب الملائكة أيضا تقول لها يا مريم أقنطي لربك والقنوت هو دوام الطاعة واللام في قوله لربك للاختصاص أي قنوة خالصة لله أي طاعة خالصة له لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وقول لربك الربوبي هنا ربوبية خاصة وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة فالعامة هي الشاملة لكل أحد والخاصة تختص بمن خصها الله به لكنها تفيد تربية أكثر اعتناءاً واختصاصاً من الربو بيها العامة وقوله الواب حرف عطر واسجدية عن السجود المعروفة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أمرت أن تسجد على سبعة عظم وعطف السجود على القنوط من باب عطف العام على الخاص أو الخاص على العام الخاص على العام وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته ولا شك أن السجود من أفضل أنواع الطاع، ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقاله اركعي مع الركعين، الركوع معروف وهو نحناء الظهر وقوله مع الركعين أي في جملتهم وليس المراد أنها تصلي مع الجماعة لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع الجماعة لكن كوني في جملة الركعين الذين يركعون لله عز وجل وفي قوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات مع أنها امرأة لأن الكمل من الرجال أكثر من الكمل من النساء ولهذا لم يكن من النساء إلا ثلاث فنعم ف... وقوله أستدي واركعي قدم السجود على الركوع لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع فقدمها على الركوع أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود ثم قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك المشار إليه كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم وقوله من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب أي من أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم لكن من الذي لا يعلمه ليس المراد من وقع في زمنه لأن من وقع في زمنه فهم يعلمونه لكن المراد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوم كما قال تعالى في سورة هود تلك من أمباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قبلك ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المطرقة إذا هي غيب نسبي ولا حقيقي غيب نسح بالنسبة لمن لم تكن في زمنه أما من كانت في زمنه فهي مشاهد ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئا عن الأمم السابقين فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقين التي ما كان يعلمها لا هو ولا قوم وهو دليل على أنه رسول الله حقا وأن الوحي يأتيه من الله وقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، فإذا علمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحيا وحيًا، ولكنه في الشر إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من من شرع. هذا الوحي إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما إيش؟ يشاء من شرعه ثم إن كلفه بتبليغه كان رسولا وإلا كان نبي الأخ عرفنا ما هو الوحي شرعا أنت أي نعم هذا الوحي شرعا صار الوحي شرعا ما من أحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ هذا الوحي شرعا أعتقد أنك منتب معنا لا لا تأملها تأملها في غير وقت الدرس وقت الدرس تأمل ما يقول المدرس ما تابعت له ولهذا أخطأت في تاريخ الوحي طيب إذن الوحي علياً <تصفيق> ابي مرد الوحي لا خالد لا والله عز وجل ها الله عز وجل لا الله سبحانه وتعالى نعم هذا الوحي اخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرف، ثم إن أمر بتبليغ كان رسولا، وإلا فهو نبي. طيب اسم الأخاء، هاه؟ مفرج أم طيري ولا؟ دوسي. طيب يا ذلك من أنبياء نوحيه إليك، أي نخبرك به على الوصف الذي ذكرناه. وهو إخبار الله تعالى لنبي من أنبيائه بما شاء من شرعه هذا الوحي. وقوله وما كنت لديهم أي ما كنت عندهم يعني عند زكريا وقومه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مره إذ أنهينك وهي متعلقة بقوله كنت يعني ما كنت في ذلك الوقت عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم أقلامهم اختلف العلماء في تفسيره فقيل إنها على ظاهره أنهم ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها وقيل إنها إن المراد بها سهامهم سهامهم التي تكون في النصل يرمون بها وسميت قلما لأنها تشبه في الاستطالة ودقة الرأس السهم عندهم بمنزلة الرصاصة عندنا في الوقت الحاضر على كل حال أيها ظاهر القرآن ظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلام الحقيقة التي يكتب بها ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل هذه هي القاعدة الشرية في تفسير القرآن بل وفي تفسير الحديث النبو بل وفي كلام الغير حتى حتى كلام الناس يجب أن نعمل بظاهره إلا بدليل ولكن إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم كيف ألقوا هذه الأقلام؟ المعروف أنهم ألقوها في النهر، النهر في الماء الذي يمشي، فما فمن حبس منها، فمن حبس منها، فهو فصاحبه الذي يكفل مريء، وما جرى، فهو الذي لا يكفل ولكن القرآن, ولكن القرآن ليس فيه بيان ذلك. يعني ليس فيها أنهم وضعوا هذه الأقلام في النهر إنما ألقوا أقلامهم على وجه الله عالم بكيفيته لكنهم ألقوها من باب الاقتراع من باب الاقتراع يعني قرعة أيهم يكفر مريم فخرجت القرعة لمن؟ لزكري كما قال تعالى في أول قصة وكفلها زكري وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني وما كنت عندهم أيضاً في حال اختصاصهم أيهم يكفون مريض. هذا الاختصام هل هو قبل إلقاء الأقلام أو بعده؟ نعم قبله. الله أنه قبله، لكن أخرى في الذكر لمناسبة الآيات، بوصل الآيات. إذا اختصموا هذا هو هو الذي يظهر على أنه قد يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب لأنها هي الغاية فإن إلقاء الأقلام والاستهام هو هو غاية إيش غاية الاختصار فاختصموا أيهم يقولها فقالوا لنسهم لنفس بإلقاء أقلام، وقوله ما كنت لدعيهم إذ يقول أقلامهم هذا كالدليل لقوله ذلك من أمباء الغيب نوحه إليك يعني فأنت ما قلتها لأنك شاهد ولكن قلتها لأنها أوحية لأنها أوحية إليك طيب وأيضا فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبأ به كأنما يراه بعينه كأنما يراه بعينه كأنه حاضر وهو كذلك بل كما قلنا فيما سبق إن إخبار الله عز وجل أشد ثبوتاً وحقيقةً مما يرى في العين ثم قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم يعني أذكر إذ قالت الملائكة يا مريم وهل المراد جنس الملائكة أو الملائكة كلهم الظاهر الأول أن المراد الجنس لأن القائل واحد والمشهور أنه جبريل قال لها إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى أخره قوله يبشرك إن الله يبشرك سبق أن معنى البشرة الأصل الإخبار بما يسر وأنها قد تطلق على الإخبار بما يسوء بجامع أن كل مما يسر وما يسوء يغير البشرة ويؤثر فيها إذ قالت الملاكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه يبشرك بكلمة منه قوله بكلمة تحت من وجهي الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به كما تقول بشرته بولد بشرته بولد فتكون الكلمة هي المبشر به والوجه الثاني أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت بها البشارة أن يبشرك بشارة عن طريق النطق بها عن طريق النطق كما تقول بشرته بالقول لا بالكتابة فأنت مثلا تبشر الإنسان إما بواسطة النطق وإما بواسطة الكتابة وإما بواسطة الإشارة فقول يبشرك بكلمة أي أن الوسيلة التي حصل بها البشرة هي الكلمة يعني أن الله قال سبحانه وتعالى كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى بن مريم فالوجهان محتملا الوجه الأول ما هو أن المراد بالكلمة عيسى يعني مبشر به كما تقول بشرته بإيش؟ بولد أو أن المراد بالكلمة الصيغة التي حصل بها البشارة أي أن البشارة حصلت من الله بالقول كما تقول بشرته بالنطق بشرته بالكتابة بشرته بالإشارة فأما على الاحتمال الثاني فلا إشكال لا إشكال أن تقع البشارة بالنطق لكن على الوجه الاحتمال الأول أن الكلمة هي المبشر به فكيف تكون يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان أجاب العلماء عن ذلك بأنه أطلق عليه الكلمة لأنه كان بالكلمة كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية المعلومة لأن الولد في العادة يأتي بواسطة النكاح لكن هذا لم يأتي بالنكاح أتى بالكلمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة وفي هذه الآية إشكال وهو إشكال آخر إذا قلنا إن الكلمة إن قوله بكلمة تعني المبشر به وهو قوله من بكلمة منه فإن من لها معاني منها التبعية كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة في البيت بعض وبين بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة الشاهد قوله بعض فإن منت في التبعيض فهل معنى ذلك أن عيسى بعض من الله كما قال ذلك النصارى الجواب لا الجواب لي ليس بعض من الله لأن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يتبع أحد هذه الآية ويدعي التبعيضية البعض يدعى البعضية إلا من في قلبه زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه والنصران كما اتبع المتشابه في هذه الآية اتبع المتشابه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال هذا كلام الله يقول إن وإنا تفيد الجمع، فتبع المتشابه انتصار لرأيه الفاسد، ولا يخفى على كل ذي لب أن المراد بقوله إن نحن نزلنا الذكر وما أشبهه التعظيم، لا كذلك هنا بكلمة من لا يقتضي أن يكون عيسى بعضا من الله عز وجل، لأن إن ادعيت أنه بعض من الله فلتدعي أنه كلمة الله أنه كلمة الله ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى كلمة عيسى بشر دو جسم وروح يأكل ويشرب وهذه الكلمة كذلك؟ ها؟ لا فأنت إن ادعيت أنها من الله فادعي أن عيسى ها؟ كلمة ومعلوم أن عيسى ليس بكلمة إذا فيتعين أن تكون من ها إما ابتداءية وإما للبيان بيانية يعني بكلمة صادرة من الله عز وجل بأن يقال كن فكان نظير هذه الآية قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هل يدعي أحد أن ما في السماوات وما في الأرض بعض من الله لا لا يدعي حتى النصارى ما يدعي ذلك ولكن هنا من إما للابتداء يعني ابتداء التسخير من الله أو للبيان بيان من المسخر أو من أين جاء هذا التسخير قال بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم اسم مبتدا والمسيح خبر وعيسى خبر ثاني وابن مريم خبر ثالث وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر، نعم، لاستقام لا الكلام، لاستقام لا الكلام. لو قلت اسمه ابن مريم، صح. اسمه عيسى، اسمه المسيح، صح. وعلى هذا فكل واحد منها خبر. وقيل بل ثلاثة. خبر واحد. كقولك البرتقال حلو حامض حلو حامض. هنا لا يصح أن تقول حلو الخبر حامض الخبر. لأنك لو أفردت أحدهم على الآخر فسد المعنى. لو قلت البرتقال حلو ما صح. لو قلت البرتقال حامض ما صح ما أدى المعنى الذي يؤديه قوله حلو حامض لأن حلو حامض يعني جامع بينهما يعني مز كذا فلهذا نقول في قول القائل البرتقال حلو حامض حلو حامض جميعها خبر لكن فيات آية التي معنا اسمه المسيح عيسى بن مريم لا يستقيم هذا المعنى فيها. وبناء على ذلك نقول إن كل واحد منها إيش خبر مثل قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد خمس أخبار واضح يا جماعة طيب هذه هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم جماعت أنواع العلم التي أشار إليها ابن مالك في قوله واسم أتا وكنية ولقب وأخر ذا سواه صاحب معلوم أين الاسم اللقب الكنية ابن مالك وإذا كان هذا هذه الكلمات الثلاث قد جمعت أنواع العلم الثلاثة لاسم واللقب والكنية يبقى عندنا أشكال في قول ابن مالك وأخر ذا يعني اللقب إن سواه صحي فانه في الآية الكريمة قدم اللقب قدم اللقب فيبقى أشكال فهل نأخذ بقول ابن مالك ونقول القراء القرآن شاهد حاشا هاشي. نعم نقول بن مالك والفجر الشاد ولا يشد القرآن إذن كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم في النحو وبين الآية من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبدا نعم ولهذا يقولون في ضرب الأمثال حجة نحو أو يقولون حجج النحات كبيوت اليرابيع آه. واضح حجج الن النحات كبيوت اليرابيع إيش معنى هذا؟ آه الير اليرابيع جمع يربو يربوع, يربوع. ها؟ وعندنا باللغة العمية جرابية طيب اليربوع من ذكائه يتخذ جحرا في الأرض له باء وإذا بلغ منتهاء خرق الأرض متعلن إلى فوق فإذا بقي قشرة رقيقة وقف من أجل إذا أحد إذا دخل عليه أحد من باب الجحر ها؟ خرج من هذه النطاقة كما يقولون نطق أقول نحن رحمهم الله لا تضيقوا عليه قالوا الجواب عن الآية هو أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن نقدم جاز أن نقدم ولهذا نجد في كلام العلماء الإمام الأحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حمد المسيح عيسى بن مريم ألا وزعنا المسيح عيسى بن مريم الإمام محمد بن إدريس الشافعي فيقدم الإمام مع أنه لقب لماذا؟ للاشتهار إذن لا إشكال الآن قال إنما اسمه المسيح واختار الله تعالى له اسم المسيح لأنه كان لا يمسح ذعاه إلا برع أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيها أو من من المسح وهي الجمال والمعنى الأول أشهر يعني أنه لا يمسح ذعاه إلا برع فهو يبرأ أكما والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من قبول و... و... وهذه أمور لا تتم لكل أحد لا تتم لأحد أبدا إلا بإذن الله عز وجل نعم عيسى ابن مريم ابن مريم ولم ينسبه إلى ذكر لأنه لا أب له وأظن ذلك واضح أنه لم ينسبه إلى أب لأنه لا أب له لكن لماذا نسبه إلى أمه إشارة إلى أن لا يقول قائل إنه ينسب إلى كافله زكريا يعني لأن لا يقول قائل ما دام هذا الطفل ليس له أب فلينسب إلى إلى كافل حتى يعرف به، فبدأت الملائكة وبيّنت أن هذا الرجل ينسب إلى إلى أمي عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. قول وجيها هذه منصوبة على الحال. من من أين؟ حال منه أو المسيح المسيح حال كونه وجيها في الدنيا والوجيه هو ذو الجاه وهو الشرف والمكانة والسيادة وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أول العزم، من أول العزم، وأعظم الناس جاهن في الدنيا والآخرة هم أول العزم كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيه وأما وجاهته في الآخرة فكما قل كما قلنا أيضاً لأنه من أول العزم. من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة ولهم لا أخرى مقامات لا تكون لغيرها